قائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم